الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وهم بِالْآخِرَةِ هم يُوقِنُونَ أُولَئِكَ على هدى مِّن ربهم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ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 in het leven van mannen en vrouwen, zoals het leven van vrouwen al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 وَإِذْ قال نقمان لبنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إِنَّ الشرك لظلم عظيم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 يَا بُنَيَّ إِنَّا إِنْ تَكُمْ إِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَنٍ فَتَكُمْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا الله إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصحب خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضب من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحميد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 waarbij de mensen de heilige de heilige de de إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة المثقى وإلى الله عاقبة الأبور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوه إِنَّ الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات وَالْأَرْضَ ليقولن الله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 we gaan ervan uit dat min in het midden van de jaren van het Maak je kondom, waarom ben je kondom? Ik heb je kondom, الَمْ تر أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مسمى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ذلك بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ ما يَدْعُونَ من دُونِهِ الباطل وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ Inna fida nikala aya tinnikunya swam barri in Shaku. Waida washiya hum, maojon, kiav volanida awomo, haamoch, nursina lahodina, falam, badri, famin hum, وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ ختار كفور يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا in wat we gaan fala is het niet omdat dunya het vandaag over het vandaag over het